اللهم ربنا لك الحمد أ و ل ا و آ خ ر ا ولك الحمد ظاهرا وباطنا ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد يا ربنا أ ب د ا أ ب د ا اللهم إ ن ا ن س أ ل ك ب أ ن لك الحمد لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت يا حنان يا منان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 إ ن ا كنا من الظالمين ن س أ ل ك يا من لا يمله الدعاء ولا يخلقه النداء ولا يخيب فيه الرجاء ولا ت ن ف ن خزائنه من العطاء يا من لا يشغله شان عن شان ولا سؤال عن سؤال يا من رحمته س ب ق ا ل غضبه يا من عفوه سبق عقابه يا من يجيب المضطر إ ذ ا دعاه يا صاحبي في شدتي يا مؤنسي في وحدتي يا حافظي في نعمتي يا ناصري في محنتي يا و ل ي في نفسي يا كاشف كربتي يا راحم عبرتي يا فارج همي يا كاشف غمي يا رحمن الدنيا و ا ل آ خ ر ة يا رحيم الدنيا و ا ل آ خ ر ة اللهم إ ن ك ترى مكاني وتسمع كلامي ولا يخفى عليك شيء من أ م ر ي أ ن ا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل ا ل م ش ف ق المقر المعترف بذنبه أ س أ ل ك م س أ ل ة المسكين أ ب ت ه ل إ ل ي ك ابتهال المذنب الذليل أ د ع و ك دعاء الخائف الضرير دعاء من خضعت لك رقبته ورغم لك أ ن ف ه وذل لك عنقه وفاضت لك عيناه اللهم لا تجعلنا بدعائك من ا ل أ ش ق ي ا ء وكن بنا رءوفا رحيما يا خير الموطن ويا أ ر ح م الراحمين اللهم صل على محمد في ا ل أ و ل ي ن اللهم صل على محمد في ا ل آ خ ر ي ن اللهم صل على محمد في ا ل م ل أ ا ل أ ع ل ى إ ل ى يوم الدين اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أ و ل ه ا واخرها ما علمنا منها وما لم نعلم اغفر لنا ما خ د م ن ا وما أ خ ر ن ا وما أ س ر ر ن ا وما أ ع ل ن ا وما أ ن ت اعلم به منا ربنا ظلمنا أ ن ف س ن ا و إ ن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا بلغت ذنوبنا عنان السماء فاغفر ع لنا ربنا اسرفنا على انفسنا طوال العام فاغفر لنا ربنا اهلكتنا ذنوبنا فاغفر لنا مسنا و أ ه ل ن ا الضر و أ ح ا ط ت بنا خطيئاتنا و أ ث ق ل ت ن ا ذنوبنا واستحكمت أ ه و ا ؤ ن ا وغلبتنا الشياطين وضاقت علينا ا ل أ ر ض بما رحبت وكلما عاهدناك غدرنا وكلما صالحناك خاصمنا وكلما قربتنا ابتعدنا عنك فامح و ذلك كله الليله ة يا العالمين رب امحو ذ ا الليلة كله يا رب العالمين انظر إ ل ي ن ا بوجهك الكريم اشملنا برحمتك ا ل و ا س ع ة عاملنا بعفوك الجميل ع انظر م ل ا الجميل بعفوك ن إ ل ي ن ا ن ظ ر ة لا نشقى بعدها أ ب د ا انظر إ ل ي ن ا ن ظ ر ة لا نعذب بعدها أ ب د ا انظر إ ل ي ن ا نظره فيها سعاده الابد ا انظر إ ل ي ن ا نظره فيها جنه الخلد انظر إ ل ي ن ا برحمتك يا كريم عاملنا بفضلك الجميل وثوابك الجزيل يا رب العالمين إ ن ك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إ ن ك عفو تحب العفو فاعف و عنا اللهم إ ن الكريم من أ ه ل الدنيا يتجاوز عن المسيئين ويقبل عذر المعتذرين و أ ن ت أ و ل ى بذاكر منه يا رب العالمين إ ن ك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إ ن كانت رحمتك وقفا على المحسنين فمن للمذنبين المسيئين من امثالنا يا كريم اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم من يرحمنا إ ن لم ترحمنا فارحمنا من يقبلنا إ ن لم تقبلنا فاقبلنا من يغفر ذنوبنا ان لم تغفرها فاغفرها اللهم اننا عصاه فتب علينا ضالون فهدنا قم بايدينا اليك اخذ الكرام عليك نعوذ بك من ان تتركنا في سكره او ان تاخذنا بالموت على غره أ و أ ن تجعل موتنا فجاه ارزقنا قبل الموت ت و ب ة وعند الموت ش ه ا د ة وبعد الموت ج ن ة ونعيما انقذنا من شهواتنا الملهيه انصرنا على نفوسنا ا ل أ م ا ر ه بالسوء لا تكلنا إ ل ى نفوسنا انصرنا على شهواتنا اللهم قومنا إ ذ ا ع و ج ج ن ا كن بنا ر ؤ و ف ا وعلينا عطوفا خذ بايدينا قومنا إ ذ ا وجدنا وقل ب أ ي د ي ن ا إ ن سقطنا ولا تدعنا إ ن زللنا وكن معنا حيث كنا ح م م إ ل ي ن ا ا ل إ ي م ا ن وزينه في قلوبنا ح م م إ ل ي ن ا طاعتك بعد رمضان ثبتنا على ما هديتنا إ ل ي ه بعد رمضان لا تردنا على أ د ب ا ر ن ا بعد رمضان لا تعدنا إ ل ى ما كنا عليه من ا ل غ ف ل ة والعصيان بعد رمضان ف ا ب ت ن ا على قيام الليل و ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن و ص ل ا ة المساجد والركوع والسجود والصدقات يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إ ذ هديتنا وهب لنا من لدنك ر ح م ة إ ن ك أ ن ت الوهاب اللهم ارحمنا ف إ ن ك بنا راحم ولا تعذبنا ف أ ن ت علينا قادر والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير ارحمنا حين ي أ ت ي ن ا اليقين ارحمنا حين يعلو منا ا ل أ ن ي ن ويعرق الجبين ارحمنا حين يهال على رؤوسنا التراب وحين ينسانا ل أ ه ل و ا ل أ ح ب ا ب و ا ل أ ص د ق ا ء ارحمنا حين لا يزورنا زائر ولا يذكرنا ذاكر ارحمنا حين لا يبقى إ ل ا أ ن ت قاهر اللهم ثبتنا عند السؤال فامتنا عند السؤال, السؤال وسع ا لنا في قبورنا مد ابصارنا انر لنا قبورنا زين قبورنا بالعمل الصالح زين قبورنا بالصالحات وافتح لنا منها ف ر ج ة الى الجنه وارنا فيها مقعدنا من الجنه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 اغفر لهم وارحمهم وعافهم و ع ف عنهم جازهم ب ا ل إ ح س ا ن إ ح س ا ن ا وبالسيئات عفوا وغفرانا وارحمنا اللهم إ ذ ا صرنا إ ل ى ما صاروا إ ل ي ه اللهم ثبت أ ق د ا م ن ا على الصراط ثبت أ ق د ا م ن ا على الصراط ثمت اقدامنا على الصراط يوم تزل الاقدام أ ق د م يوم تزل ل ا أ اللهم اتنا كتبنا باليمين فق المعازين لنا يوم الدين بين وجوهنا يوم نعرض عليك يا رب العالمين اللهم بيض وجوهنا يوم نعرض عليك يا رب العالمين اللهم اجعلنا في هذه ا ل س ا ع ة ا ل م ب ا ر ك ة منه تقائك من النار اجعلنا فيها من المقبولين ا ت خ رقابنا ا ل آ ن من النار ا ت ق رقابنا الان من النار أ ع ت ق رقابنا الان من النار اللهم ان فاتنا عتق ما مضى من رمضان فلا تحرمنا عتق هذه الليله من رمضان بفضلك يا رب العالمين اللهم لا قبل لنا بنا للدنيا فكيف بنا ل ل آ خ ر ة اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا ورقاب أ م ه ا ت ن ا ورقاب أ ز و ا ج ن ا ورقاب ذرياتنا ورقاب إ خ و ا ن ن ا و أ خ و ا ت ن ا جميعا من النار اعتق رقمه كل من صلى هذه الصلاه ودعاء بهذا ا الدعاء ومكام هذا ا البكاء لا تردنا قائمين لا تصرفنا مطرودين عملنا بفضلك الجميل عملنا بما انت اهله يا رب العالمين عاملنا بما انت اهله يا رب العالمين اجعل رمضان هذا افضل رمضان اجعله افضل رمضان مر علينا منذ ان خلقتنا اللهم بدل احوالنا بعد رمضان اصلح احوالنا بعد رمضان ثمتنا على ما هديتنا بعد رمضان نعوذ بك من الكفر بعد الايمان نعوذ بك من الشك بعد اليقين نعوذ بك من المعصيه بعد الطاعه اللهم اجعلنا لك ذكائين لك شكارين لك رهابين لك مخبتين إ ل ي ك اواهين منيبين رب ي تقبل توبتنا رب تقبل توبتنا رب تقبل توبتنا رب تقبل توبتنا رب تقبل توبتنا رب تقبل توبتنا واصلح ب لنا و اجب دعوتنا وثبت ن حجتنا وسدد السنتنا واسلل سخاء مصدورنا اغفر لنا ما مضى من امورنا أ ا ص ل ح لنا ما بقي من اجلنا ن س أ ل ك نعيما لا ينفد وقره عين لا تنقطع ولذه النظر إ ل ى وجهك الكريم والشوق إ ل ى لقائك من غير ضراء م ض ر ة ولا ف ت ن ة م ض ل ة زينا ب ز ي ن ة ا ل إ ي م ا ن و ج ع ل ن ا هداه مهتدين بفضلك وكرمك وجودك يا رب العالمين اللهم بلغنا ل ي ل ة القدر بلغنا ل ي ل ة القدر بلغنا ل ي ل ة القدر اجعل لنا فيها من الخير و ا ل ه د ا ي ة والتقوى أ ف ض ل نصيب أ ع ط ن ا فيها أ ف ض ل ما أ ع ط ي ت عبادك الصالحين ن س أ ل ك فيها من ا ل ن ع م ة تمامها ومن ا ل ع ص م ة دوامها ومن ا ل ر ح م ة شمولها ومن ا ل ع ا ف ي ة حصولها ومن العيش أ ر و د ه ومن العمل أ س ع د ه ومن ا ل إ ح س ا ن اتمه ومن ا ل إ ن ع ا م أ ع م ه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اختنا ب ا ل س ع ا د ة اجالنا اجعل إ ل ى رحمتك مصيرنا أ ص ب ح سجال عفوك على ذنوبنا من علينا ب إ ص ل ا ح عيوبنا اجعل التقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا وعليك وحدك توكلنا واعتمادنا أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على أسألك الثبات الأمر في ن س أ ل ك م و ج ب ا ت رحمتك و ع ز ا ل م مغفرتك ن س أ ل ك شكر ا ع م ت ك و ح س ن ع ب ا د ت ك ن س أ ل ك ق ل ب ا س ل ي م ا و ل س ا ن ا صادقا ن س أ ل ك م ن خير م ا ت ع ل م و ن ع و ل بك م ن شر م ا ت ع ل م و ن س ت غ ف ر ك ل م ا ت ع ل م إنك أنت ع ل م ا ل غ ي و ن اللهم إ ن ا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناءا عليك أنت ك م اللهم أثنيت ع ى نفسك ا ل يا من أ ح ي ا ا ل أ ر ض بعد موتها أ ح ي موات قلوبنا أ ص ل ح فساد قلوبنا أ ز ح ر ا ن عن قلوبنا من من علينا ب إ ص ل ا ح عيوبنا من علينا ب م ق ا و م ة شهواتنا من علينا بالنصر على اهوائنا من علينا بتوبه نصوح لا نرجع بعدها إ ل ى ذنب أ ب د ا اللهم إ ن ا نعوذ بك من أ ن نكون من الذين يقولون ما لا يفعلون أ و من الذين ي أ م ر و ن بالمعروف ولا ياتمرون أ و من الذين ينهون عن المنكر وعن أ ن ف س ه م م غافلون لا تجعلنا ممن قلت فيهم وقدمنا إ ل ى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا تجعلنا من هؤلاء ولا ممن قلت فيهم قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق ر و س ه م الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد اللهم لا تجعلنا من هؤلاء ولا ممن قلت فيهم يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أ ط ا ن ا الله و أ ط ا ن ا الرسولا اللهم لا تجعلنا من هؤلاء, لا تجعلنا من هؤلاء. لا تجعلنا من هؤلاء. اللهم إ ن كنت قد كتبتنا في ام الكتاب من ا ل أ ش ق ي ا ء فامح شقاءنا وعذابنا من ام الكتاب ف إ ن ك تمح ما تشاء من الكتاب وتثبت يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا في هذه ا ل س ا ع ة المباركه ندابا الا و ف ر ت ه ولا عيبا الا سترته ولا عاصيا الا هديته ولا تائبا إ ل ا قبلته ولا مجاهدا إ ل ا نصرته ولا ظالما إ ل ا قهرته ولا خ ا ج ه من حوائج الدنيا و ا ل آ خ ر ة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إ ل ا ق و ي ت ه ا واسترتها يا رب العالمين اللهم إ ن ك تقسم ا ل أ ر ز ا ق في ل ي ل ة القدر حتى تقسم يحج فلان ولا يحج فلان اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام ارزقنا ز ي ا ر ة النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم كما آ م ن ا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتوردنا حوضه وتسقينا من يده الشريفه ش ر م ه هنيئه لا ن ض م ا بعدها أ ب د ا لا تصرفنا عن حوض نبينا لا تطردنا عن حوض نبينا بتقصيرنا لا تطردنا عن حوضه بعصياننا اللهم بلغ عنا نبيك أ ن ن ا له محبون وبه مقتدون وعلى نهجه سائرون اللهم خذ هذا العهد منا يا رب العالمين تقبل هذا العهد منا يا رب العالمين ثبتنا على هذا العهد يا رب العالمين ثبتنا على هذا العهد يا رب العالمين ثبتنا عليه يا اكرم ا ل أ ك ر م ي ن اللهم إ ن ا ن س أ ل ك في هذه ا ل س ا ع ة أ ن تيسر ا ل ه د ا ي ة لشباب المسلمين جنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم يسر سبل الزواج لشباب المسلمين اللهم ارزق اخواتنا الازواج الصالحين اللهم ارزق إ خ و ا ن ن ا الزوجات الصالحات اجعل الطيبين للطيبات والطيبات للطيبين بفضلك يا رب العالمين اللهم اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض اللهم انا لجانا إ ل ي ك في هذا الوقت من الليل تركنا بيوتنا وجئنا إ ل ى بيتك زائرين فلا تمدنا خائبين اللهم إ ن ك جعلت لكل زائر في الدنيا ج ا ئ ز ة ونحن اضيافك ا ل ل ي ل ة يا رب العالمين فاجعل جائزتنا م غ ف ر ة منك ورضوانا اجعل جائزتنا منك ا ل ج ن ة اللهم أ ن ت العواد بالمغفره ونحن العوادون بالذنوب طامعون في كرمك يا أ ك ر م ا ل أ ك ر م ي ن فلا تردنا عن بابك خائبين اللهم إ ن ك تنزل إ ل ى السماء في هذا الوقت من الليل فتقول هل من داع ٍ فاستجيب له اللهم انا دعوناك كما امرتنا فاستجب لنا يا ربنا كما وعدتنا ارحم عبادك التائبين ا ن ط ف بعبادك المعتذرين اقبل عذر المعتذرين ا ق ب لطفا عذر المعتذرين ل بعبادك التائبين ه م المسين منا للمحسنين عملنا بفضلك لا بعدلك يا كريم عملنا بما أ ن ت أ ه ل ه إ ن ك أ ن ت أ ه ل التقوى و أ ه ل المغفره أ خ ر ج ن ا هذه ا ل ل ي ل ة أ ق و ى إ ي م ا ن ا و أ ش د يقينا و أ ك ث ر حرصا على طاعتك و أ ك ث ر اجتنابا لمعاصيك اقذف في قلوبنا ه د ا ي ة تبقى إلى ل يوم أن ن ق الى ك اغذف في ق و ب ب ن يقينا ا ي ق إلى يوم أ ن نلقاك ا خ ذ ف في قلوبنا الثبات على ا ل ط ا ع ة يا رب العالمين بفضلك يا أ ك ر م ا ل أ ك ر م ي ن استجب دعاءنا ا ق ب ر رجاءنا ي غ ف ر ذنوبنا أ س ت ر عيوبنا ربنا اتنا في الدنيا ح س ن ة وفي ا ل آ خ ر ة ح س ن ة وقنا عذاب النار و ص ي ل ه م على س ي د ن محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم